يسمع على اسمي انا قلت انا ساكن ايه اللي خلاك كده على ضباك يسمع على اسمي سامع صوتك منادي بالغيدة شخص وشعاد حد حريت للباضي رجعب تفتسلي يا طلال طلال بيت على اسمي سامع صوتك يا لي وقلت ده شيء مش عادي احنا في المنطقه رجعني في اسمي انت انا حبيت اني تبصى بالبيت وحوح بك سلب جسمي اني اسلحة ايه وانت اسمي تتاهي عليا ولا عليا هو انفابت انت اسمي تنادي على مراكض على يسلي سابع صوتك ينادي قلبي ده شفن حد حبيتي من كنت انا حبيت اني اتبصاد بيه وحبك سلب جسمي دموع تقول يا ريت يا ريت كنت انا حبيت اني اتبصاد اسمي جيت علي وانت على هو السابق ترستي ابد مجنع علي وشجاني وشجاني وشجاني وشجاني أنا مجنح علي وشجاني واللي راح ما يعاقب السلام ليك بقوا كلا مش بيس انا قلب يا مالك شبي سحالو شبي بتقول عليا روحت لي من على اسمي مش قلت عزاك ايه اللي خلاك نادي على العالم اغني لي شو على اسمي قلبي القلب لازم جميل وقعود فارق جمال قلب لازم جميل وقعود فارق جميلة ذكرى وأيام جميلة كل نخور والسبحية للعصريه ومن البيت نهرة فوق الخضرة جب البيع على الزراعية لجر الملعب جب نهرة السبحية للعصرية الخضرة ونبي البيئة السيراعية قليلة لنا ويا الشمس مش ساعات تحت الظل مهي كيان ويا الشمس مش ساعات تحت الظل قول حكاية يمر علينا نجري على أهلينا أبا الوقت يمر علينا على أهلينا يهدفنا الجديدة سيها العذاب مش قلت حسان